ذكرى المعارك وطاري هاي سليني تحيي ضمير شكا تغريب لوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزماني ذكرى المعارك وطاري هاي سليني تحيي شكا تغريب لوطاني الشلونة والحمطاويي مليت امر الحياة ودل الازماني ايامتا والعدا حربا على يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياه ظل موت ضاميني الا هو يريدنا على ديني كل يا جنود الكفر والهاني يا خويه محلا حياه طموت ظاميني اللي يغادرنا وظله طيب الهاني كل المنايا بكا في المرى يا في تل المعالي اوسدني بالكف مصحف ورشاش يسليني سيف البطولان يا من صلت بي كل المنايا بكاف المر و مويني في تل المعاني أو سبداني في الكفة مصحف وراش شاشي سليني سيف البطولة لي من صلت بيماني